الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا أُصَلِّي حَطَقَانِتُنْ حَ فِي وَقْتِ الْوِجِ بِما واللَّتِي تَخَافُ مَنصُورٌ نَفْعٌ وَدُرٌّ نَفِ الْمَرْءِ فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليم وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا أكما من أهله وأكما من أَبَاعَ عَنْكَ مَنْ مِنْ أَهْلِهِ وَعَكَ مَنْ مِنْ أَهْلِ